بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا إلى الحديث الرابع والعشرين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال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 هذا الحديث حديث إلهي قدسي راوي الحديث هو أبو ذر رضي الله عنه وقد مرت ترجمته أيضا في الحديث الثامن عشر هذا الحديث حديث عظيم يقول عنه الجرداني هو حديث عظيم عليه مدار الإسلام وهذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني وهو راوي الحديث عن أبي ذر إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي جثى على ركبتي لعظمة هذه الألفاظ النبوية التي تحمل معان جمة جدا هذا الحديث هو تصحيح لكثير جدا من العقائد تصحيح لكثير جدا من الرقائق وأعمال القلوب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي ويا عبادي نداء من الله عز وجل نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة فقوله يا عبادي كلمة عباد جمع وهي مضافة وقد مر معنا أن الجمع المضاف والمفرد المضاف يفيد العموم فيا عبادي أي كل من اجتمل على هذه الصفة فيقول أن هذه الصفة وهي العبودية هناك عبودية عامة وعبودية خاصة العبودية العامة التي هي بمعنى الخضوع والذلة والانكسار التي بمعنى أن الجميع تحت قهر الربوبية فهذه يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما العبودية الخاصة فهي عبودية أولياء الله عز وجل من المؤمنين وهناك أخص منها وهي عبودية الأنبياء والمرسلين فإذا قوله يا عبادي يشمل كل العباد سواء وقع تحت قهر الربوبية أو كان عابدا لله صارفا عبادته لله عز وجل وهذا معنى العبودية العامة والعبودية الخاصة قال إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه حرمت التحريم مر معنا أن معناه المنع فمعنى حرمت الظلم على نفسي أي منعته مع قدرتي عليه وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك متحا ولا ثناء إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل ولذلك نقول أن الظلم حرمه الله عز وجل على نفسه منع نفسه من الظلم مع قدرته أن يقع منه ولكن وقوعه من الله عز وجل مستحيل لأنه حرمه على نفسه وهذا هو الكمال هذا هو الكمال أن يكون الله عز وجل قادرا عليه ثم يكون مانعا لنفسه منه أما إذا لم يكن عنده قدرة على الظلم ولم يمنع نفسه منه فلا يثن عليه ونضرب هذا بمثل شخص يقول الإنسان أنا لن أضرب فلانا هذا الشخص الذي يقول أنا لن أضرب فلانا هذا الشخص مشلول اليدين والقدمين هل يثنى عليه بكلامه لا يثنى عليه متى يثنى عليه إذا كان قادرا على أن يظلم رجل فتي عفي يستطيع أن يضربه فقال أنا لن أضربك فهذا منه فعل يمدح عليه إبا إذن حرمت الظلم على نفسي أي منعت نفسي منه مع قدرتي عليه فلو سألنا سائل وقال هل يقدر الله أن يظلم الخلق فالجواب نعم لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره حيث قال تعالى ولا يظلم ربك أحدا وطبعا آيات أخرى وما الله يريد ظلما للعالمين إبا إذن الله عز وجل منع نفسه من الظلم والله عز وجل بيّن أنه غير مريد لهذا الظلم وفي قوله ولا يظلم ربك أحدا كلمة يظلم أتت في سياق النفي ومر معنا أن الفعل المضارع إذا كان في سياق النفي فإن في الفعل المضارع مصدر المستكن نكرة فيفيد العموم أي ولا يظلم أي ظلم ويظلم يعني لا يقع منه ظلم أبدا وقوله ولا يظلم ربك أحدا كلمة أحدا نكرا لمعرفة نكرا لمعرفة نكرا والقاعدة تقول أن النكيرات في سياق النافي تفيد تفيد إيه العموم إبا كلمة أحدا هنا أيضا عامة أي أن الله عز وجل لا يقع منه أي نوع من أنواع الظلم لأي أحد كائنا من كان يعني الله عز وجل إذا قلت أنه لا يظلم الكافر قلنا لك صدقت لماذا صدقت؟ لأن الله عز وجل قال ولا يظلم ربك أحدا وأحدا نكر في صياق النفي فتفيد العموم قال وجعلته بينكم محرما جعلته بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما قال فلا تظالموا قال هذا عطف معنوي على قول وجعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا وهذا الظلم كما سيأتي معنى في الفوائد أنه الظلم المتعد لأن الظلم قد, قد يكون من الإنسان لنفسه هذا ظلم قاصر أو لازم وهناك ظلم متعدي أن يظلم الإنسان نفسه وهذا هو المراد معنا في هذه الجزئية قال فلا تظالموا وقوله وجعلته بينكم الجعل هنا يسميه أهل العلم بالجعل الشرعي الجعل هنا بمعنى الجعل الشرعي يعني إيه الجعل الشرعي؟ الجعل الشرعي هو ما يساوي الأمر يعني كأن الله أمرنا أو نهانا نهانا عن الظلم وأمرنا بأن نظلم ده الجعل لإيه الشرعي إبا إذن هناك جعل كوني الجعل الكوني كما في قول تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار هذا جعل إيه كوني لأن الجعل الشرعي مرتبط بمحبة الله عز وجل الجعل الشرعي قد تكون أمور لا يحبها الله عز وجل كما في هذه الآية وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وهذا لا يحبه الله عز وجل إذن عندنا نوعان من الجعل, الجعل الشرعي والجعل الكوني وهذا أمر مهم جدا للتفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية الجعل الشرعي والجعل الكوني البعث الشرع والبعث الكوني التحريم الشرعي والتحريم الكوني إلى غير ذلك من هذه الفروق قال يا عبادي كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم إلا من هديته أي علمته ووفقته وعلمته هذه هداية الإرشاد والبيان ووفقته هداية التوفيق والإلهام يعني كلكم ضال إلا من هديته الكل تائه عن الطريق المستقيم الذي نسأل الله عز وجل سبع عشرة مرة في اليوم وجوبا أن يهدينا إياه كما يقول مصلي في سورة الفاتحة اهدينا الصراط المستقيم ثم يبين من هو ما هذا هو الصراط قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي أن هناك صراط للمغضوب عليهم وهناك صراط للضالين وهناك صراط للمؤمنين فيسأل الإنسان ربه أن يهديه هذا الصراط هذه الهداية كما قسمها الشيخ هنا تنقسم إلى هدايتين الهداية الأولى هداية الإرشاد والبيان وهذه كما في قوله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي إنك لتدل الناس بما آتاك الله من وحي إلى طريق الله عز وجل وهذه الهداة كل النبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه من بعده من حملة هذا الدين أنهم يهدون الناس يهدون الناس يعني يذلونهم ويرشدونهم ويبينون لهم طريق الحق أما الهداية الأخرى التي هي هداية التوفيق والإلهام هذه هداية يخلقها الله عز وجل في قلب الشخص وهذه ليست إلا لله عز وجل وهي التي نفاها الله عز وجل في قوله إنك لا تهدي من أحببت يبقى الهداية الأولى وإنك لا تهدي. الهداية الثانية إنك لا تهدي فهنا هداية منفية وهنا هداية مثبتة فالمثبتة هداية البيان والإرشاد هداية الدلالة والمنفية هي هداية التوفيق هذه لله سبحانه وتعالى قال فاستهدوني أهدكم أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري يبقى كلكم ضال إلا من هديته فالذي يهديه الله عز وجل طب نعمل إيه إذا كانت الهداية بيد مولاك لمن تطلب ممن تطلب الهداية من الله عز وجل قال فاستهدوني أي طلبوا مني الهداية لا من غيري أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته كلكم جائع إلا من أطعمه الله وهذا يشمل ما إذا فقض الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه انظر إلى الطعام يقول فالله هو الذي أنبت الزرع هل أحد يستطيع أن ينبت الزرع؟ يستطيع أحد؟ لا يستطيع إذن هذه الثمار وهذه الزروع التي نقتات منها وناكل منها الذي خلقه الله عز وجل وهو الذي أضر الدرع هذا اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم من الذي أخرج بهذه الكيفية إنه الله عز وجل وهو الذي أحيى الثمار ولذلك يقرأ من سورة الواقعة قوله, قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون وهي آيات يعني استفهمية ولكن طوق الفطر قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الجواب من الذي خلقه إنه الله عز وجل يقول أأنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيها أم الله الخالق لذلك فالجواب أن الذي خلقه الله عز وجل وذلك هذه من الأمور التي يجب أن نكررها حتى تثبت في القلب أن الله هو الذي خلقنا قال نحن قدّنا بينكم الموتة وما نحن بسبوقين قدّنا بينكم موت أي الرفناه بينكم. ووق قد الدن بينكم الموتة أيس وينا بينكم وبن أهل السماوات في أن الك سيموت ولا يبقى إلا الوا الأحد سبحانه وتعالى. نحن قدّنا بينكم الموت وما نحن بسبوقين. أي وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم أي يوم القيامة نغير خلقكم وننشئكم فيما لا تعلمون أي من الصفات والأحوال فالله عز وجل هو قادر على ذلك ولذلك قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يعني الإنسان يعلم أنه قبل ذلك كان عدماً كان ميتا فأحيان الله عز وجل ثم يميتنا ثم يحين الله عز وجل فالذي خلق النشأة الأولى مما من العدم قادر ومن باب أولى أن تكون النشأة الأخرى ولذلك يقول فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون والحرث هو شق الأرض وإثارتها وبذر البذر فيها يبقى الإنسان بيعمله أفرأيتم ما قال تزرعون ولا تنبتون لا قال ما تحرثون يبقى الإنسان هو الذي يحرث الأرض يحرث بمعنى أنه يشق الأرض ويثيرها يغير طربة وبعد كده يلقي بالإيب البازر ولذلك قال أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون أأنتم تنبتونه أم الله عز وجل هو الذي ينبته الفلاح الزارع لا يستطيع أن يعلم أين اتجاه ساق هذه النبدة من جذرها صح يلقي البذرة والله عز وجل يتولى أمرها هو الذي ينبتها وهو الذي يتولى خلقها سبحانه وتعالى ذلك يقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً يعني قبل أن يثمر نجعله يابسا حطاما يتفتت ولكن الله عز وجل يخرج نبتا أخضر ثم يشتد على سوقه ثم يخرج من الحب والثمر إلى غير ذلك ولو شاء الله عز وجل ما أنبت لا حبا ولا ثمرا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تفكهون يعني تعجبون إلا حصل ما الذي جعله لا يخرج وقيل تفكهون يعني تتنوعون في الكلام فمن قائل إنا لمغرمون ومن قائل بل نحن محرومون إنا لمغرمون يعني ملقون للشر لا ينبت لنا مال ولا ينتج لنا زرع بل نحن محرومون أي مجدودون لا حظ لنا فإذا حصل ذلك وصار هذا الزر الحطام الناس تتكلم أكيد إحنا مناش حظ بعضهم يقول يعني خلص مناش رزق إنما الله عز وجل هو الذي لو شاء لقدر ذلك سبحانه وتعالى ثم قال أفرأيتم الماء الذي تشربون كم منا نظر إلى الماء وهو يشربه كلنا بنشرب نعطش فنشرب صح ولكن من منا تفكر خلق الله عز وجل لهذا الماء أمر عجيب جدا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن المزن بمعنى السحاب أم نحن المنزلون أي بل نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا والأجاج هو المر الذي لا يصلح لا لشرب ولا لزرع لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون هذه نعمة تحتاج إلى شكر منا أنك إذا شربت الماء تذكرت أن هناك ماء أجاج ماء البحار المالح الذي لا نستطيع أن نشربه تخيل لو أن الماء كله بهذه المسابة كتبى مأساة إنما ترى الماء ينزل عذبا زلالا سائغا للشاربين هذه منة ومنحة من الله سبحانه وتعالى لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون, تورون تقدحونها من الزناد وتستخرجون أصلها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون يقولون أن العرب كان لهم شجرتان شجرة تسمى بالمرخ وشجرة تسمى بالعفار كانوا يأتون بغصن من هذه الشجرة وبغصن من هذه الشجرة فإذا احتكى يعني كلا الغصنين أوقد نارا فالله عز وجل يقول أنتم أنشأتم شجرتها هذه التي تخرج منها النار أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة وهذه فائدة من فوائد النار أنها تذكر بالنار الكبرى يوم القيامة فهذه النار التي عندنا هي جزء من سبعين جزء جزء من النار الآخرة حتى نفسا لما يقول حتى هذا الجزء ضرب مرتين في البحر حتى تستطيعون أن تنتفعوا به فتخيل بقى يعني قال جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين مقوين أي المسافرين وقيل للمستمتعين سواء كان أو كان جالسا الكل يحتاج إلى هذه النار لإنضاج الطعام والشواء إلى غير ذلك قال فسبح باسم ربك العظيم فهو العظيم سبحانه هذه نعمه وهذا خلقه سبحانه وتعالى فكيف لا يسبح ينزه سبحانه وتعالى القادر على كل هذا الخلق والقادر على إيصال كل هذه النعم إلى خلقه قال كذلك أيضا يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن محل الخصب والرخى قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أي طلبوا مني الإطعام وإذا طلبتم ذلك ستجدونه إبا إذن من الذي يسأل الرزق الله عز وجل لأنه هو الذي بيضه الرزق هو الذي يطعم سبحانه وتعالى ولا يطعم سبحانه وتعالى قال أطعمكم يا عبادي كلكم عار فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عرا إلا من كسوته فاستكسون أكسكم سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوم أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوم وربما يقال إنه يشمل لباس الدين فيشمل الكسوتين كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية اللي هي ولباس التقوى ذلك خير طبعا لباس التقوى ذلك خير ليس معنى أن الإنسان يتعرى من ملابسه ويقول يعني لباس التقوى ذلك خير يعني كما في طبقات الشعران في كرامات إبراهيم العريان وطبعا بقى يقول رضي الله عنه ويبجله ثم يقول وكان يصعد المنبر عريانا فسألوه يعني فقال ولباس التقوى ذلك خير طب اين التقوى التقوى هي فعل الواجب وترك المحرم ومن الواجب ستر العورات فاين هذه التقوى انما اذا كان على مذهب الحرية الان العجيبة التي لا سقف لها الفوضى الاخلاقية التي نحياها يبقى الله المستعان يبقى اذا أكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون أي تجانبون الصواب لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب فالخطأ مجانبة الصواب وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم وطبعا الخطأ غير الخاطئ من يخطئ غير من يخطي ما الفرق يعني في قول تعالى إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون وفي الآية الأخرى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما قالش خطأنا الفرق بينهما أن الخطأ يكون عن غير قصد يعني هو لا يقصد إلى الخطأ إنما الخاطئ بمعنى المذنب الذي قصد إلى الخطأ قال وقوله بالليل أي في الليل وأنا أغفر الذنوب جميعا أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت ولكن تحتاج إلى الاستغفار وأنا أغفر قال أسطر وأتجاوز أسطر لأن المغفرة مأخوز من الغفر وهو الستر والمغفرة فيها التجاوز عن الزم إبا إذن المغفرة تشتمل على معنيين المعنى الأول وهو الستر والتغطية المعنى الثاني التجاوز عن الزم إبا الأولى بالإنسان أن يدعو فيقول اللهم اغفر لي ولا يقول اللهم اصطرني لأن المغفرة ستر وتجاوز عن الزم لأن الزم قد يستر ولكن يؤخذ المر به في الآخرة إنما المغفرة أن يستر ثم يتجاوز عن ذنبه قال فاستغفروني أغفر لكم أي يطلب مغفرتي إما بطلب المغفرة كان يقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله وأتوب إليه وطبعا كما في دعاء ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإما بفعل ما تكون بالمغفرة فمن قال سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا ضري ولا ضري طبعا في الطبع اللي معايا مكتوف فيها الحديث خطأ مكتوف فيها لن تبلغوا ضري الصحيح أنها لن تبلغوا ضري ما الفرق بين الضر والضر يعني أيوب عليه السلام قال ربي إني ما الثانية الضر ما الفرق بين الضر والضر مش عايزين نرجم بالغيب يعني اللي متأكد يقول قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اللي عنده حاجة يقين نقول عشان بس الوقت طيب الضر راسه لو غلطت هتدفع فلوس هدفعك دلوقتي قيمه النصاب من الفضه قول دي قراتها دي في حته قراتها ولا كده وحش طيب الضرر هو ضد النفع اما الضرر بمعنى الهزال وسوء الحال الهزال وسوء الحال لو الضعف البدنيا الجثمانيا فيا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني لأن الضر والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون هذا وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل ولذلك غنى الله عز وجل غنى ذاتي أي نفسه أو ذات متصفة بالغنى الغنى الكامل والإنسان فقره أيضا فقر ذاتي ولذلك إذا ملك الإنسان شيئا فهي عارية مستردة إذا ملك مالا يذهب هذا المال فأعود إلى فقره ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء فالفقر مضروب على أعناقناه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على أطقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر ووجه قوله ما زاد ذلك في ملك شيئا أي ما زاد ذلك في ملك جناح بعوضة وفي هذا إشارة أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق بل هو الملك سبحانه وتعالى الذي يملك ولا, ولا يزيد ملكه طاعة الطائع ولا ينقص من ملكه بعصية العاصي ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا وجه ذلك أن الفاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله تعالى غني عنه وكما قلت أن الغنى لله عز وجل غنى ذاتي وأن الكل عبيد لله عز وجل تحت قهره وتحت سلطانه وتحت ربوبيته سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم طبعا في, الـ في, الـ في القطع الماضية على أطقى قلب رجل على أفجر قلب رجل دلالة على أن القلب هو محل التقوى ومحل الفجور وأن هذا يؤثر في العمل وهذا مر معنا قبل ذلك أن صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر وأن الظاهر يؤثر أيضا في الباطن وكلاهما يستلزم الآخر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة أي إذا قاموا في أرض واحدة منبسطة وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجاب الله أكبر الله اشهد ان لا اله إلا الله اشهد ان əşhedü ənna muhammada rasulullah eşhedü ənna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 ay ala al بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر وهذا من باب المبالغة في عدم النقص لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره وهذا كقوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إذ من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط فيكون هذا مبالغة في عدم دخولهم الجنة طبعا سم الخياط وهو ثقب الإبرة سم الخياط وهو ثقب الإبرة هناك قراءة وإن كانت شاذة وهي قوله تعالى حتى يلجى الجمل في سم الخياط والجمل بمعنى الحبل الغليظ الذي هو حبل السفينة يقول كما لا يدخل هذا الجمل في سم الخياط كذلك لا يدخل الذي كذب واستكبر عن آيات الله عز وجل لا يدخل الجنة أبدا ولكن القراءة الصحيحة هي حتى يلج الجمل في سم الخياط وتخيل جمل يعني تخيل حجم, حجم هذا الجمل وهم يريدون أن يدخلوه في سم الخياط لن يستطيعوا أبدا فكذلك الكافر حرمت عليه الجنة أن يدخلها تحريما مؤبدا قال كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألته مهما بلغت فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا وفي الحديث الصحيح وحديث راو البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأ سحاء أي كثيرة العطاء السحاء من سحاء يسح سحا وهو دائم الصب دائم الصب وفسره الشيخ هنا بكثير العطاء سبحانه وتعالى قال سحاء الليل والنهار أي كثير العطاء في الليل وكثير العطاء في النهر أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه لم يغض أي لم ينقص ويغض من غاض الماء يغض إذا نقص فإذن الذي في يده لم ينقص ولذلك بعض أهل العلم يفسره بأن الله عز وجل عطاؤه كلام إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون ولو يعني جئنا ببحر ومن بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله وهذا ذلل على أن عطاءه لا ينفت سبحانه وتعالى قال يا عبادي إنما هي أعمالكم هذه جملة فيها حصر بطريقة إنما أي ما هي إلا أعمالكم أحصيها لكم أي أضبطها تماما بالعد. لا زيادة ولا نقصان لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصى ولذلك قال أحصيها أي من الحصى لأنهم كانوا يعدون بالحصى وفي, وفي هذا يقول الشاعر ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكثير يعني أن عددكم قليل وإنما العزة للغالب في الكثرة يبدو أنهم كانوا نظام الديمقراطي برضو في الجاهلية فأنا صلى الله العافية ثم أوفيكم إياها إبعا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أي في الدنيا والآخرة وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط قد يكون في الدنيا فقط فإن الكافر يجاز على عمله الحسن في الدنيا لا في الآخرة أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا والمؤمن قد يؤخر, يؤخر له الثواب في الآخرة وقد يجاز به في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب طبعا كلمة نصيب نكرة في سياق سياقي. في سياق النفط في العموم أي ليس له نصيب أي شيء يطلق عليه نصيب من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وأن أريدك أن يعني تنظر في قوله عجلنا له فيها وفي قوله ما نشاء وفي قوله لمن نريد لتعلم أن الأمر كله لله عز وجل سبحانه وتعالى وقال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إذن أراد الآخرة وفقط وسعى لها سعيها وهذا أمر مهم جدا. أن كل شيء بني على الأسباب الله عز وجل بنا هذا الكون على أسباب فمن أخذ بهذه الأسباب حقق ما كتبه الله عز وجل له ولذلك الإرادة وحدها والنية الصحيحة الصحيح وحدها لا تكفي لابد من العمل الصالح معها قال وسعى لها سعيها إبعا ومن أراد الآخرة هذه الإرادة وسعى لها سعيها هذا هو العمل والقصد والإرادة القوية الجازمة التي تأتي بالعمل وهو مؤمن هذا شرط فأولئك كان سعيهم مشكورا إذن فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط كما في حديث الغنيمة عند مسلم أنه صلى قال يعني من؟ قاتل فغنم فكأنما استعجل ثلثي أجره كان الله أثابه في الدنيا وبقي له ثلث يؤجر عليه في الآخرة وهذا معنى أنه قد يؤجر المؤمن في الدنيا ويؤجر في الآخرة بما يفتح الله عز وجل عليه وكذلك حديث الذي رواب نماجه أن معاوية زار أبا هاشم وهو طعين فوجده يبكي قال ما يبكي قال أوجع يشأزك يشأزك يعني يقلقك أم تبكي على الدنيا فقد ذهب صفوها إيه اللي بيجعلك تبكي فقال أبو هاشم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إلي عهدا ويا ليتني فعلت قال لعلك لعل أنك تذرك أموالا تقسم بين أقوام هي أموال غنيمة فيكفيك فيك منها خادم ومركب في سبيل الله قال فأدركت وجمعت إذن ما الذي يبكيه أنه جمع ولو حتى من الحلال لم يكتفي بالكفاية إنما زاد على كفايته زاد ولم يأخذ بوصية النوم صلى الله عليه الذي يجعله يبكي شوف الصحابة وشأنهم كانوا ينظرون إلى الدنيا من منظر يعني صادق يكفيك ما يكفيك فيها إنما أن تجمع للجمع وأن يعني تمنع للمنع فهذا هو البلاء المستطير ولذلك أريدك أن تلحظ هم هؤلاء وهمنا حتى نرى متى يكون التمكين متى يمكن لدين الله عز وجل يعني الـ الـ الـ الواقع المؤلم ينذر بأن التمكين ما زال يعني يحتاج إلى مزيد من الصهر ومزيد من التمحيص لما في القلوب والصدور مزيد من التغيير للسلوك والفكر لأن كثيرون من يريدون الحلم الإسلامي الحلم بالتمكين ولكن في نفس الوقت يعيشون حلم أهل الدنيا يعني يريد أن يجمع بين الأمرين جمعا كاملا وطبعا هذا لا يكون إنما الجمع يكون أن الدنيا دار ممر فيأخذ الإنسان ما يكفي حتى لا يحتاج لغيره وإلى يذل نفسه وفي نفس الوقت عينه على آخرته هكذا كان الصحابة إنما الهزائم انما تأتي بمثل ذلك يعني بمجرد مرور مرحلة الأولى من الانتخابات وحصول بعض ما في الصدور والكذب حتى ممن ينتسب إلى الطار الإسلامي ما الذي حدث إعلان فوري من المجلس العسكري بمجلس استشاري يضع فيه بعض الخبثاء كسويرس مثلا والبلدع وغيره يعني ما الذي جعلهم يسارعون بذلك والله أنا أظن أن هذا طبعا تخطيط إلى جانب أنه من أنفسنا أيضا من أنفسنا المسألة تحتاج إلى مزيد من التمحيص وأن يكون فعلا المقصد هو الله عز وجل والدر الأخيرة إنما ليس المقصد هو كم حصلت أنت على مقعد وكم حصلت انا ويظهر مثل هذا الذي رأيناه ولا نحب أن نرى في المراحل القادمة إنما الكل يريد وجه الله عز وجل الكل يريد التمكين لهذا الدين الكل أراد ذلك وسلك سبيله فلا ينبغي أبدا أن يكون في قلوبنا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة فهنا يقع الفشل هنا تقع الجراحات فأكرر أن ما في النفس من أخطر ما يكون في تلك المرحلة لابد من التمحيص لما في القلوب قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله أي من وجد خيرا من أعمالي فليحمد الله على الأمرين على توفيقه للعمل الصالح وعلى ثواب الله له ومن وجد غير ذلك أي من وجد شرا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يظلم واللوم إنما يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب وربما ينطق بذلك بلسانه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه هو الذي فعل وهو الذي أمر بأن لا يفعل الإثم ففعله فساعتها اللوم سيكون عليه والخطأ سيحسب عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى إن شاء الله نكمل الفوائد في المرة القادمة إن شاء الله تبارك الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبوه